بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بناتي في الله وحبيبي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله لي ولكم القبول يا رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا يا رب العالمين اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا اللهم لك الحمد على ما انزلت علينا من خير كتبك يا رب العالمين وأرسلت إلينا أفضل رسول شرعت لنا أفضل شرائعك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهابهم منا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلوة وآنا الليل أطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا اللهم جعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويدبوح حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا رحم الراحمين اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلال واجعلنا به يوم القيمة من الفائزين اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن وأعزنا بالقرآن يا رب العالمين اللهم انقلنا به من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن الضلالة إلى الهدى ومن البدعة إلى السنة ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن النار إلى الجنة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر اللهم إنا نعوذ بك يا رب العالمين من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم إنا نعوذ من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم أصلح لنا, دين لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرانا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاة والغنى اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا يانصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين اللهم انا نسألك انا نسألك ان تحسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب أعنّه ولا تعنّ علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلين وانصرنا يا ربي على من بغى علينا واجعلنا لك ربي شكّارين لك ذكّارين لك رحابين، لك مطوعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين رب تقبل توبتنا وأجب دعوتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا وسط السخيمة صدرنا يا رب العالمين وأعذنا من شر سمعنا ومن شر بصرنا ومن شر لساننا ومن شر قلبنا ومن شر منينا اللهم عفو عنا اللهم, عفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين وأسألك يا ربي حبك وحب من يحبك وحب كل عمل قربنا إلى حبك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين <تصفيق> اللهم احفظنا بالإسلام قائمين احفظنا بالإسلام قاعدين احفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إننا نسألك من كل خير نيارب خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم اقسم لنا مرقشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغن به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسمعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعل الوارث منا وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عالانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا صلت علينا بذنوبنا من لا يخافك لرحمنا اللهم احفظ الإسلام في كل مكان أحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان وارفع راية الإسلام يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين اللهم إننا نسألك أن تحفظ وتحقق دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين وحفظ مصر عزي عزيزة غالية بالإسلام وحفظ مصر عزيزة مغالية بالإسلام وحفظ أرضنا الطيبة عزيزة بالإسلام ثم أما بعد يا أحبائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نطيب درس الاسبوع الماضي درس الاسبوع الماضي وكنا نتحدث عن حرف اللي هو الاحرف التي من طرف اللسان اللسان وتكلمنا وتحدثنا عن حرف اللي هو الدال والتاء واليوم اتم معكم الحرف الثالث وهو حرف الطاء واتحدث اولا عن ان هذا الحرف اقوى الحروف على الاطلاق جمع صفات القوه جمعت صفات القوة في هذا الحرف كل صفات صفات قوة يوجد فيها صفات القوة ما لا توجد في حرف اخر ولذلك سمي اقوى الحروف على الاطلاق حرف الطاء ده ما نتعرف على حرف الطاء لا بد ان نتعرف اولا على مخرج حرف الطاء يهمنا جدا نشوف الرسمة او نرى الرسمة لان الرسمة ترجم اشياء كثيرة جدا عند قراءتنا لحرف الطاء تروا الجزء المظلل باللون الموف الذي يلاسق الحنك الاعلى أو طرف اللسان الذي يلاسق وصول الثناية العليا مظلل عندك باللون الموف اللي هي بيشار إليه بالسهم يبقى مخرج الطاء خلي بالك لأنه ده هيجبني خليني أقرأ الطاء صحيحة أنا عايزة أشير إلى أمر هام جدا وانت بتقرأ حرف الطاء. انت شايف المسافة اللي بين اللسان وبين سقف الحنك ضيقة إزاي اللي هو اللون الأبيض اللي ماشي بين اللي هو ماشي بيه السهم ده ضيق جدا يعني الصوت منحصر بتاع الطاء فوق في مكان ضيق يعني اللسان مش بعيد عن سقف الحنك ده ده قريب جدا من سقف الحنك وانا بقرأ حرف الطاء عشان ها دلوقتي هنجرب قراءتنا لحرف الطاء وقبل ما نبتدي خدي بالكو برضو هتكون معانا المرايه علشان واحنا أثناء قراءتنا أثناء قراءتنا وتصحنا للحروف هنصحح برضو معانا حروف الإمالة اللي بعضنا بيشتكي أو ب بتعرض ليها أثناء القراءة يعني مخرج الطاية حبيتي زي ما إن شايفين شايفة اللون البنفسجي ده شايفة جزء قد إيه من طرف من ظهر لسانك خلي بالك أن بقول بقول بمخرجه ظهر طرف اللسان خلي بالك مش طرف اللسان مش طرف لسان من قدام بس يعني مش الجزء الأمامي المدبب من اللسان لا ده ظهر طرف اللسان جزء اللسان له ظهر جزء علوي جزء صفلي الجزء العلوي اللي فوق ده جزء منه لو تحسستيه هيبلغ يمكن يجي واحد ثمتي او اكتر لازم يكون لا ثقة عنده اصول الثناية العليا لا عن يعني مش طرف لسانك الجزء المدبب بس وانت بتقرأ المخرج بعض الناس بتقرأه خلاص تقول طا طا شوفي جزء طرف اللسان كأن النقطة الأمامية دي في طرف اللسان خابط في الوصول أط... الثنائي العليا خطأ لازم جزء من اللسان ظهر اللسان لاصق في سقف الحنك عشان تجيبي طا نيمي ظهر اللسان فوق عند سقف الحنك بالقرب من الوصول الثنائي العليا يعني بداية اللحمية اللي فوق الثنائي العليا عشان تجيبي حرف الطا عشان تقولي طا جربي ولزقي جزء من لسانك وهاتيه طاق هكملك بصفاتها شوفي الطاق لقيه لسانك ملاسق جزء من لسانك جربتوا يا بنات وحسيتم ان الجزء لسان لما يبقى ملاسق جزء بقولك ما يقرب من واحد سمتي او اكتر موجود ملاسق لسقف الحنك وانا بشاور عليه دلوقتي بالسهم لازم وانتعي اثناء قرأتك اثناء قرأتك لحرف الطاء الطاء الجزء ده يبقى ملاسق هناين فوق عند سقف الحنك او عنده أصول, عنده اصول الثناية العليا لازم يتميلي مع المخرج اعرف طب ايه صفات حرف الطاء عشان اقرأه قراءة صحيحة بنقول اول صفة من صفات حرف الطاء صفات الجهر انا كنت بكلم قبل كده في الدال والتاء وقلت ان حرف الدال حرف الدال حرف فيه جهر يعني ما فيهش فعل النفس لكن حرف التاء فيه نفس عشان كده بتقولي الداء جربي كده حط ايديك اعمان فاهك وقولي دا دا دا محبس الهوى جوه مش موجود بره ابدا وقولي تا اسمح للهوى بالخروج بره وقولي دلوقتي ونييم لسانك فوق عند السقف الحنك وقولي طا طا لو طلع فيه نفس يبقى اول صفة من صفاتك لقراءتك حرف الطاء انت غير صحيحة جربتي حبستي, حبستي النفس في حرف الطاء طب في صفه ثانيه من صفات القوة الشدة يعني حبس الصوت قفل الصوت زي كده لما تيجي تقولي بتقولي حتى لما تيجي في حرف المقلقل بتقولي محيط بتقفل الصوت الاول بعدين تفتح المخرج بسرعة محيط اياك يخرج معاك قلقتك للطاء دي اللي هو حرف شديد هواء محيط محيط محيطة جربي دلوقتي وقرئي كلمة محيطة محيطة نيملسانك فوق عن الثنايا أصول الثنايا العليا وإياك يخرج معك لا نفس لا هواء ولا صوت ولا جران صوت يبقى أول صفة قوية الجهر حبس النفس الصفة التانية الشدة وهي بتسأل السائلة بتقول يبقى اللسان معلق يعني ماذا ماذا تعني بيبقى اللسان معلق في الطاء ولا في ايه عند قراءتك للطاء المخلقلة بتقفلي المخرج بتحطي جزء من لسانك اخر لسانك ظهر لسانك اخره بتلزقيه عند السناية العليا ما بت السناية العليا لحميت السناية العليا يعني اصلها وتروحي فاتحها بسرعة محيطة بتنايم لسانك عليها محيطة كأنك بتاخدي رسمتها من فوق بلسانك محيطة جربي لحد ما يطلع الصوت صح محيطة يبقى اول صفة الجهر تانية صفة الشد عدم جريان الصوت تالت صفة الاستعلاء الاستعلاء والاطباق خلي بالك صفاتين, اق... صفاتين فيهم قوة الاستعلاء يعني يعني استعلاء اقصى لسانك الى سقف الحنك أقص اللسان إلى سأ الحنك ولا يلزم في الاستعلاء ان يبقى فيه الصاق إلا في الحروف اللي فيها إيه الصاق اللي هي الحروف اللي فيها اطباق يبقى أنا عندي في حرف الطاء فيه استعلاء أقص اللسان والطباق صفتين في منتهى القوة طب الاطباق بقى إزاي الاطباق اللي كان اطباق ده أبلغ وأخص من الاستعلاء لأن الاستعلاء بس تعلي أقصى لساني لكن مش لازم بقية لساني يكون يكون يكون فوق ملزق في سقف الحنك إنما الحرف المطبق لازم لساني يكون أو أقصى لساني لازم يكون مستعلة يعني لاي بأن لما نيجي نقول هنا إذا هو بالنسبة لي اللي هو ال ال الاطباق أبلغ وأخص لأن هيبقى كل حرف مطبق لازم يكون مستعلة لازم يكون أقصى لساني مستعلة لكن مش كل حرف مستعلة هيكون بقية لساني إيه ملزوق بسقف الحنك لان في حرب زي الخامس تعالى لكن بقيت اللسان مستفل واضح؟ يبقى عندك صفة الاستعلاء في الطاء، بسحابي لسانك جوه وانت بتقرأ الطاء، يبقى بتعملي خطوطين اقصى لسانك فوق مرتفع زي زي ما انا بشاور لي كان اقصى لسانك اهو بشاور دلوقتي على اقصى لسان بالسهم اقصى لسان بالسهم الجزء ده شوفي وصل لفوق ازاي؟ ولذلك الصوت دي في مكان ضيق جدا يبقى أقصى لسان مرتفع وقدام اللسان اللي هو وظهر اللسان القداماني ملزوق في سقف الحنك يبقى كل لسانك فوق كل صوتك في الطاء فوق يبقى طا طا طا, طا. جربي معايا قراءتك لحرف الطاء عشان تجيب الاستعلاء وتجيبي الالتساق باللسان عند سقف الحنك او محاذاته لسقف الحنك وريب جدا محزاني قربه جدا من سقف الحنك بل ان في هناك جزء يغلق عنده الصوت او بيتقفل عنده الصوت اللي هو جزء الملتحم ده اللي بتلحمي بيه لسانك بسقف حنكك او بتقفلي بيه لسانك بسقف حنكك عشان تجيبي اغلاق او عدم جريان صوت ذلك الحرف اللي هو حرف الطاء الحرف الطاء يا حبائي لازم يلمس ال... لازم لابد هل لابد ان يل... يل... يلمس اللسان الثنايا اللسان حبيبتي انت لو وقفت اللسان عندي عند اصول السنايا اصولها اصولها فوق ولذلك زي ما انت شايفة الرسمة اصول السنايا يعني طا طا قولها لي لا... انت لو لو سحبت لسانك عشان تعملي الاستعلاء لكن لو فردت لسانك هيوصل للسنايا براحة ده خطأ لو لو سحبتي لسانك عشان ترفعيه لفوق هيبقى يدوب دوب طرفه واصل عند السنايا عند منبة السناية لحمية السناية الاطباق الاسماط القلقلة القلقلة اللي هي طبعا عند سكون الحرف اللي هي غلق المخرج ثم فتحه بسرعة بحيث ما يكونش زمن بين الحركتين او الشيئين وانا بقرأ زي ما قلتلك بقرأ محيطة محيطة اقرأي معايا قلقلة الحرف ده خلي صوته فوق فوق اسمعي نبرج الصوت اياك تخلي صوت محيطة محيطة محيطة ديف يهوى محيطة الحرف مش مستعلة محيطة مش مطبقة كل الأخطاء فيه لازم تجي بالصوت الحرف فوق محيطة في حد عنده مشكلة دلوقتي في قراءة قال هذه طاء حرف الطاء بإطباقيه باستعلائه جربي جربي دلوقتي قراءة ذلك الحرف محيطة والصوت فوق واسمعي نبرة الصوت فين فوق واضح؟ طيب اللقب طبعا زي ما انتو عارفين بالنسبة لي الحرف ده كما ذكرنا سابقا من حروف النطعية كما ذكرنا هنقول امثلة لقراءتنا لهذا الحرف حرف الطاء القوي ده اللي هو اقوى الحروف وازاي نقرأه صحيح بالنسبة لي يراعى وانا بقرأ اولا من النقاط الهامة جدا بحرف ده ان يراعى عند قراءة هذا الحرف اطلاق الطاء سواء الحرف عندك متحرك او ساكن او وصل او وقف ولكن في الساكن والمشدد طبعا بيبقى وضح جدا زي ما بقى مثلا بقى وقلت لك محيط بتروح افلس بالضبط كده لذن ألسانك في سقف حنك زي ما نشوفت ماريتك الرسمة لما جي أتعلم حرف قراءة الطاء دايما لما بتعلم حرف قراءة أي حرف بتعلم قراءة ذلك الحرف مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ازاي أقرأه مفتوح وازاي أقرأه مضموم وازاي أقرأه مكسور زي مثلا بقرأ مثلا يعني بعض امثلة وانا بقرأ امثلة لهذا الحرف مثلا بقرأ بقرأ مثلا كلمة زي ايه طرفا طرفا طا طا صوت فوق ما تنزل ليش فكك الصوت قولي طا, طا طا طا طا اذا كان كل الصوت هيبقى فوق هتنزلي لي فكك الصوت اللي بوضوح ليه حققي اللي وضحي جدا وانت بتقرأيه ان دلوقتي يعني احساسك ان حرف مفتوح صوته متصاعد لاعلى وحرف ان هو مطبق يبقى طارفا طفتحا طا يبقى طارفا طارفا افصل بين الطاء والراء والفاء مفتوحة وكذلك مثلا ايه طبقا طبقا عن طبق طبقا طبقا طبقا طبقا ثلاث فتحات طبقا اقرئي لي تلت فتحات في الطاء والحروفين بعدها مفتوحتين كيف تقرئيها طبقا اقرئي لي الباء اللي بعدها مسكي المرآة معاكي خليكي معاكي المرآة عشان تقرئي كلمة طبقا وتقرئي الباء باعتدال بدون إمالة صوتها ما تقوليش طبق طبق طبق طبق طاء يبقى هنقول طاء فتحة طاء با فتحة با طبق ق فتحة ق ط ب ق ط مش ط ب عشان تبعدي عن الالماله في حرف الباء الملاصق للطاء وكذلك كلمة طحاها ط ح ه عندك فتحات في الكلمة دي كلها يبقى هتقولي برضو ط ط ح احذري من الحرف اللي بيجي بعد الطاء انك دايما بتخافي من تفخيمه بتقولي طحا طاحا هذه امالة الحاء. احذري من حرف الذي يلاسق الطاء القوية اقرأيها باعتدال يبقى طا حا طا فتح طا حا فتح حا لفوق ستنصعد لاعلى اقرأيها معايا قولي طاحا طاحا ما تقولش طاحا لا لي فيها يا فيها امالة طاحا طاحا ادا بعدها حرفين ممكن تتعرض الطاء لضعف او يتعرض الحرف الذي بعد الطاء الى اماله يبقى خلي بالك وانت بتقراي الحروف التي تليها اديها اعتدالها لان كثيرات بتميل الحرف الذي يلي الطاء اعتمادا على ان الطاء حرف مفخم فتخشى من قوة الحرف الطاء وتفخيمه تروح دخل على الحرف الذي يليه باماله طبعا هي الطحاء دي في قراءات في المسألة فانا احنا بنكرع دلوقتي بناخد دلوقتي التجويد لحفص و احنا بنقول طا حا فتحة حا حا حا قولي معايا حا صوتها الاعلى مش حا حا حا دي فيها امالة حا افتحي حلقك حا طا حا حا احنا خدنا دلوقتي طا مفتوحة في كلمات طرفة و وطاحاها هزودها لكم ان شاء الله الكلمات دي في الجدول بتعليقاتها ناخد بقى وهي الحرف المضموم لو الضاء لو حرف الطاء مضموم طوا طوا نفس الامر ميم لسانك على منبت الثنايا احبس الثنايا العليا خلي بالك اللثه وقولي طوا الاول احبس الصوت ما تخديش طرف لسانك تقرأي بيه الطاء ما تقوليش ما تجيبيش المدبب بتاع لسانك ده تقرأي بيه الطاء لا نمي لسانك على المخرج وقولي طو واحذري من الواو التي بعدها والياء ما تقوليش طوا و عندك دلوقتي واو بها جهر ومد به جهر وطاء بها جهر يعني ما فيش فيها نفس اقرأي معايا كده كلمة طوا لو خرج معاكي وانت بتقرأي فيها نفس عارف ان اقرأتك لها ضعيفة اقرأي طوا طو ضم طو من غير نفس طو اصحب الهوى الجوة و فتحة وا لأعلى تصعد الصوت لأعلى والمد كذلك والمد امتداد الواو يبقى طوا فتحة الواو امتداد فتحة الواو طوا لفوق اقرأيها معايا ما تقوليش فيها اما تجيبش فيها اي ما تقليش طوا طوا طوا طوا وسته ما قلتش وا ولا قلت وا الوسط وا كما اقرا والد او وائل وكذلك حرق بالضم ايضا كلمه طلوع طلوع, طلوع طولوع خلي بالك هاتي مخرج الحرف الذي يليها لانه بيتشكل بيها جدا انتي عندك حرف اللام بعدها وبرضه مضموم زيها وعلى فكرة في الكلمة دي بتاع طلوع كلها فيها جهر خلي بالك الطاء واللام والواو والعين فيهم حبس ما فيش نفس بيخرج معاهم وبعدين وانتي بتقرئيها هاتيها بقوة قولي طولوع طولوع افصلي بين مخرج الطاء واللام طولوع وكذلك طومي سات طو ما تقوليش طوم. طومي طومي قولي طومي سات, طومي سات. اتمي ضم الطاء وهتي اطباقها الاول هتي اطباق الطاء وبعين قرائها مطبومة طوم يعني لذاء لسانك هتلازأ اللي قلتلك عليها الجزء في المخرج اللي هو جزء من اللسان النازق في سقف الحنك ثم اقرأي الطاء بعد ذلك سواء مضمومة او مكسورة او مفتوحة وكذلك لو كانت كسر لذلك لما بيجي اقرأ مثلا كلمة زي طباقة طيبة طيبة طيبة ما تقولوش طيبة با طيبة با, طيبة با قا طي كسرة طي بعمل الاول الاطباق فيها والزق لساني في سقف حنكي وبعدين بعد كده جيب كسرة الطاء يبقى طليبا بلي فلا بلي اعملي الاطباق الاول خطوات التالي اول خطوة بتعمليها خطوه الاطباق المخرج وبعد كده تكسري يبقى تلزقي الجزء اللي بقول لك عليه ملتصق في سقف الحنك اولا ثم تقراي الحرف مكسور يبقى طليبا طليبا طفلة طين طين طين يبقى انا عملت الاول حركة يبقى على خطوتين اتيت بالكسر على خطوتين اولا الكسر يأتي على خطوتين خطوة اولا ان نعمل الاطباق بتاعي اعمل اللي هي اجيب المخرج باطباقي بلازقة لساني سقف حنكي ثم اكثر يبقى اولا طين اجيب المخرج بقين اقول الكف يبقى طيباقا يبقى انا بالشكل ده جبتها مفتوحة او مكسورة او مضمومة وهي اقوى الحروف انبه على اخطاء بالنطق بالطاق ايضا يا بناتي يعني راعى في هذا الامر بشدة بيان تفخيمها تفخيم كامل خاصة طبعا انت عارفها هذا الحرف اذا اتى بعده اللي هي درجات التفخيم اذا اتى بعده مد ألف أو أتى بعد الم اللي هي الطاء مفتوحة بعدها ألف مادي يعني أو الطاء مفتوحة والدرجة الثالثة الطاء المضمومة ثم الطاء الساكنة ثم الطاء المكسورة اللي هي درجات اللي أنت عارفينها بتاع درجات التفخيم فا يعني لابد أن نراعي تضخيمها تضخيما كاملا ما تقوليش تا تا يا بنتي بتقولي تا دي تا او طبقة طبقة تبا. أنت بالشكل ده ما فخمتيش ابدا ما عملتش الاطباق اللي هو بيديها صفة القوة ابدا ولذلك راعي تماما استعلاءها يعني اقصى لسانك عند قراءة الطاء حتى لو مكسورة لازم بيقصى لسانك مستعلة اطباقها واستعلاء اقصى لسانك فيها اذا كسرت يجب التحفظ من ترقيقها ده الفرق هنا فرق شديد بين الحرف المطبق المستعلة والحرف او حرف المستعلة المطبق والحرف المستعلة غير المطبق هناك فرق شديد في الكسر لما بكسر الخاء أو, أو الغين أو القاف ثلاث حروف دي مستعلاء أقصى لساني مستعلاء فيهم لكن في مسافة بين بقية اللسان وسقف الحنك يعني حرفه مش مطبق في منفتح إذن في الحالة دي عكس الطاء الطاء دي حرفه مطبق يعني كل لساني بيبقى هناك فوق عن لسقف الحنك يبقى قراعي انه الكسر بيظهر اثر واضح في الحرف المستعلة فقط زي الخاب بقول خي خي خفتم وكذلك الحرف القاف بقول قي قيلة قيله بيبين اثر الكسر اما ال بالنسبه لي الحرف اللي هو المطبخ زي مثلا طي طي زي طبق بيبقى اثر الكسر, الكسر مش واضح زيه كما في الحرف المستعلى فقط بيبقى اقوى يعني الحرف المطبق بيبقى اقوى طبعا ولذلك وانا بقرأ مثلا راعي تماما اذا كسرت يجب التحفظ من ترقيقها وجريان نفس فيها والصوت فتصبح تاء زي ما انا بقرأ كلمة طباقة اقرأيها معايا لو خرجت طباقا وانت بتقرأيها فيها نفس فيها هوا اعرف ان انت قرأت الطاء تاء جربي طيباء طيب, طيب طيب طيباقا كل الكلمة دي لا الطاء ولا الباء ولا المد ولا القف ولا فيها نفس فجربي لحد ما تحسي الكلمة تأتي بقوة طباقة طباقة طباقة الاول تنعيم لسانك فوق وانت جبت طباقة وذلك عن طريق اولا اطبقها اولا ثم كسرها ثانيا والخطوات الدين اللي بقولك عليها اذا شددت او تكررت كان بيانها اكد طبعا لان عندك حرف في كل صفات القوة دي جا مرتين حرف قوي مطبق مستعلى زي كالت مسلا ايه اطيرنا بك اتطيرنا بك وبمن معك بعض الناس بتقرأها كالتالي بتقول اتطيرنا ات ات ات ولذلك لما تيجي تقرأها بيبقى فيها نفس لانه في حقيقة الامر قرأت تقفل اول قالت اتطيرنا ات المفروض تجمعها لطول طا مطبقة تقول ات اتطا اتطيرنا بك وبمن معك اتطيرنا لو وجدت النفس بانت عرفت ان انت قرأتيها تا مفخمة وليس الطاء لان الطاء ليس بها نفس جربي معايا وانا بقرأ كلمة اطيرنا اطيرنا لان حتى هذه الكلمة فيش فيها كلها ابدا الخروج نفس وكذلك كلمة شطط شطط شطط تا تا بعض الناس تقولها شطط تا تا شطط تا شا طا طا خلي بالك الكلمة دي بتقع فيها اخطاء اول من اول حرف الشين بتقول شا شا شا تا, شا تا هي شا مستع الصوت الشين مستعلى شا ما فيش اي ما فيش الفتحة خلطة باي كسر شا الصوت متصاعد لاعلى شا فتحة شا طا فتحة طا يبقى شا شا طا, طا, شا طا, طا حتى يأتي طائل وليس الطاء واحدة وكذلك كلمة يطلع على الأفئدة عشانها مشددة وطاين بعض الناس بتقرأها ازاي تقول يط يط يط طالع يط يط طا يط المفروض تأتيها بطائين يط على طول يا رقيقة يط طالعو يطالع يطالع احذري جدا من المشدد ان يقرأ حرفين الاول فيه به صفة ضعف مع ان هذا الحرف قوي اللي هو الطاء احذري ان تقرأي كلمة زي كلمة يطلع بتاء بتاء ثم بطاء يط يط وده كثيره تقع في هذا الخطا يطلع يط يطالع يط يط وبيخرج معها نفس وتحول الطاء الى تاء يطالع على الافئده فتصديق الحرف. حزبتي الوقت الحرف معايا وقرئيها يطالع على الأفء ده يطّا يا. ما تقولش يا ما تقولي ما تنزليشة يا قوي بصورة إمالة علشان هي صعب عليك قراءة الطّا. قراء لي وسطا قولي يطالع يطالع يا صطفة فوق متصادف على كده يا يا. معاك المراية بوص فيها كيف أطابقها؟ كيف اطبقها طاق يا بنتي انت جالسه اكيد لان الطاق انه قلتها اطبقها من البداية اطبقها من البداية انك لسانك يبقى فوق عندك سقف الحنك وقلت لك شوفي المخرج اكيد انت ما جديش من البداية علشان كده ما شوفتيش المخرج من الاول رجعنا المخرج مرة ثانية هون شوفي لسانك فين أو اللي هي ظهر لسانك ظهر لسانك, ظهر لسانك ده من القدام طرف اللسان الجزء العلوي بتاعه في سقف حنكك فوق عشان تقفل الصوت في دي صوت وببقى الصوت مكتوم هنا مقفول هنا محبوس هنا يبقى طا ايوه من البداية لن... جز بقول لك ما يقرب من 1 سنتي من البداية لحد 1 سنتي قدام ورا طا طا وخلي الصوت متطلع في سقف الحنك طا ما تخلي وش برا ما تخلي وش برا ما تقولي شتا طا خلي الصوت متصاعد لاعلى طا صاحب لسانك وجربي معايا اقصى لسانك مستل طبعا واضح ان انت قديش من البداية لأن ما خد عرفتيش إن من البداية منين؟ من البداية من, من, من طرف لسانك اهو ملاسق ليه سقف الحنك جربتيها وقرأتي الصوت فوق صوت فوق طاع الاخت اللي اسمها حنان جربتي معايا يا بنتي ادركت المسألة جربتي معايا ادركت المسألة حنان وانت بتقرأي طاء. نيمة جزء باللسانك حسيت صوت الطاء بقت فوق يعني دلوقتي فهمتي المسألة الحمد لله فهمتي يعنيه الاطباق ماشي جزاكم الله خير اذا سكنت سكونا لازم او عارض من الاخصائي بنات يجب بين خلقلتها واطبقها وجهرها نعم مثلا ايه الخطفة بعض الناس نتيجة السرعة بتقول بتقول الخطفة, الخطفة ادي لها ادي القلقلة ودي استعلاقها ودي اطباقها بوضوح اطباقها بقولك جزء لسانك ده زي ما قلت للاخت حانان اقوليكم من البداية لازم لسانك يبقى لازق جزء منه وليكن هذا الجزء يمكن بداية اللسان ظهر لسانك معظمه لازق فوق طع نايم فوق لازق فوق مش طرف اللسان يعني البوزة بتاعه اللسان القدامنا دي طرطوف الأبنمية أبدا جزء جزء من اللسان فعلا شان تعملي بي الملاصقة أو الاطباق اللي فوق طع يبقى ملاسق أو محاذي جدا لساء في الحنك يبقى وانا بقرأ كلمة الخطفة اعملي الاطباق وقرأي الخطفة الخطفة هاتي بعد الطع المقلقلة ما اخرج الفاء الضعيفة الخطفة الخطء فاء الاسباط سواء القلقلة في وسط الكلام او القلقلة عارض السكون زي اما تبقى موجوده مثلا في اخر الكلام اخطاء اذا سكنت اتى بعد حرف تاء وجب ادغامها ادغام ناقص ليه بيسمى ناقص لانه صفة الاطباق الموجودة دي يعني يعني وانت والاستعلاء موجوده فيها مثلا زي كلمة ايه بس ما فاش خلي بالك دلوقتي القلقلة لان الطاء هنا ساكنة لكن بقيت استعلاء الكلمة في الطاق باسا اقرأيها معايا جبيل استعلاء واطبق في الطاء كأنك هتلزاق لسانك في الطاء الطاق باسا با جربتيها جربتوها يا بنات وقرأتوها واتقنتوها با وما تقوليش سا ما تقوليش باسا بـ صـ بـ صـ بـ صـ بـ صـ بـ صـ ط ثم تـ لكن بما ان حصل اضغام ناقص يعني بعض صفات الطاء موجودة اهي عندك اللي هي الطبق والاستعلاء بنسميه ناقص الناقص لو كان كامل لذهبت كل الصفات ناقص لانه باقي بعض صفاته يبقى وانت بتقرأيه جربي ازاي تقرأي بسطة ولذلك ابن الجزري فيها قال ايه وبين الاطباق من, من كلمة ايه احط احط احط اقرأوها معايا مش احط اعمل استعلاق واطباق فوق اقرأيه كأنك بتقرأي احط احط بطاق احط بعين تو اقرأيها على كلمتين احط وكلمة بسط جرأوا بسطة اقرأي الكلمتين دول عشان تظبتي الاول عشان تظبتي هجيبي لحد الطاق كأنها منفصلة كلمة مرة تانية وانا بقرأ كلمة باقرفي عند الطاق باستهلاقها واطبقها من غير خلقلة قولي باسا تا ونزيلها على التاق رقيقة باسا تا والتاق ما تعملهاش ايمان مش تا باسا تا باسا باسا باسا كأنك هتقرأي الطاق وما قال اقرأيها معايا باسط باسط فوق الطاق فوق باسط تا ونزل التاء صوتها تحت جربتيها واتقنتيها انك تقرأي الطاء كأنك صوت الطاء موجود طاق باسط باسط تا بارك الله فيك يعني لازم تقرأيها على مرحلتين مرحلة كأنك بتقرأي الطاء باطباقها ثم مرحلة تانية بتقرأي التاء باستفالها هنقرأ هنقول برضو من ضمن الاخطاء الاخرى يا بنات في حرف الطاء وانا بقرأ كلمة مثلا ايه ان الله اصطفى اصطفى اصطى يعني اول حاجة تفكري فيها عند قراءتك للطاء انك تكوني يفهم الاطباق لو مش فهم الاطباق وازاي بيجي والرسمة دي اذا مش هتعرفت جيب الطاء صحيح هتقولي اصطفى اصطفى اصطفى تفى تا تا تا بعض الناس قول ان الله اصطفى تا قراءة الطاء قريبة من التاء او التاء مفخمة بعض الناس بتقرأها اصطفى فحقيقة الامر قرأتها تاء او التاء مفخمة دون استعلاء واطباق انا لك لازم جزء من لسانك لازق ونايم فوق في سقف الحنك يبقى اصطفى ا طا ط شايف الصوت مش طرف لسانك الاخت اللي بتسأل عن عن الاطباق ازاي اجيبه جزء من لسانك يا بنتي ملاصق لسقف الحنك لازق نايم على سقف الحنك بو بالقرب من اللي هو السنايا الاصل سنايا العليا يبقى وكذلك كلمة اف تطمعون الكلمه دي كثيرات ما بتعرفش تقرأ صح بتقول اف تطمعون تط تط تط هي في حقيقة الامر هتقسمها خلي بالك يقع الخطأ في الطاء اللي موجودة في افا تا طا ماعون دي في اخطاء كتيرة جدا لازم تظبطي الكلمة دي معاي اولا ان قبلها حروف رقيقة يبقى افا تا افا تا افا تا, أفا تا طا افا تا, طا تا طا. اسميها افا تا طا. خلي بالك الصوت لفوق خلي الصوت في الحنك الأعلى آفا في الآ والفا والتا آفا تا ثلاث فتحات ليه بتقولي أفا تا؟, آفا تا ليه بتنزلي صوتك في الفك السفلي كده مش هتعرف جيبي قلقلت أو إطباق أو لا إطباق ولا استعلاء حرف الطاء صحيح لأنك بيكتش الفتحة صحيحة في الثلاث أحرف السابقة عشان كده اتقني معايا الفتحات السابقة قولي آفا تطمعون آفا تطمعون افتطمعون جربتيها في حد لسه بيعمل امالة في التاء اللي قبل الطاء عشان اتقنها معاه قبل ما نمشي ننتقل لأخطاء اخرى في بنات حد بيقع لان في بنات بيقرأوا ختمين قرأوا علي افتطمعون قرأة خطاعة افتوله افتط تطا او تطا أو أو أو خطأ طيب يبقى المفروض اللي احنا يقع فيها في قراءة الطاء تاء مفخمة اي دون استعلاء او اطباق او كلمة الطاق فيها فتطمعون كذلك سبب الوقوع عدم وراعاة صفتي الاستعلاء والاطباق اللي هم اهم ما يتميز به حرف الطاء فالمفروض انك بع... إن... وانت بتقرأي التاء ما تقوليش اصطفى اصطفى اصطفى اصطفى اصطفى اصطفى اصطفى تكلف المخرج هاتيه ا استفه قولي معايا استفه افصلي بين مخرج الصاد والطاء نكتب في الخطأ ده مراعاة صفة الاستعلاء والاطباق في الطاء مع فصل مخرج المخرج اللي هو الصاد عن الطاء استفه استفه وما تجيبيش السين سين عشان ما تجيبيش التاء الطاء تاء التا. ما تجيبيش الصاد سين عشان ما تجيبيش اللي هو الطاء الطاقة ما تقولش اس طافا اس طافا هي اس واحنا بنقولها اس طافا اس مش اس اس اس طاق اس طاق اس, طا. إس, طا. إس, طا. إس طافا نراعي الفصل بين مخرج الصاد ومخرج الطاء الاتنين صح فيهم استعلاء واطباق لكن الطاء اقوى كمان من الصاد الخطأ ايضا اللي بيقع فيها لما يأتي هذا الحرف اللي هو الطاء مقلقة لو حرف مضموم زي مثلا ايه يطعمون الطعام على حبه يطعمون الطعام زي كلمة يطعم او يطعمون الطعام على حبه وانت بتقرئيها خلي بالك ما تقوليش يطعمون يط ما زالت شفيفك مضمومة ليه في الطاء ادي يا بنت الطاء مخرجها واطبقها وصفاتها وقلق ليها وليطعموا وهت بعد كده مخرج الحرف الذي يليها يطعيمون يعني كأن يعيمون دي لوحدها يطعيمون الطعام على حبه مسكينا نواتيما نواتينا ولذلك الإشمام اللي بيقع في حرف الطاء تأثرا بضمة الياء التي قبل الطاء يراعى ذلك أو يقع فيها خطأ أيضا أنك تقولي يوطو يوطو يو يو يضم إلى الإشمام خطأ آخر تفخيم الياء يو هي مش يو, يو هي يوطا هي يو يو, يو وبين يبقى طاء يبقى يوطا كثيرات من اللي بتميل الى التفخيم بتقرأ الحرف الذي قبل الطاء او الياء دي بتقرأ يطايمون هي يطايمون الطعام التأثر بالياء المضمومة قبلها او تفخيم الياء نتيجة لتأثر به تفخيم الطا يجب على القارئ ان يضم شفتين عند التلفظ بالياء المضمومة فاذا عاد للساكن عادة الشفتين الوضعهم الطبيعي ونطق بالقلقلة باطباق مع مراعاة اطباق الطاء واستعلاء الطاء ثم خلقلة الطاء باني بقفل المخرج ثم بفتحه وراء بعض بدون فصل بين المخرجين وكذلك كلمة الطائفين وما وما يمثله في القرآن يعني المشدد وانا بقرأ الحرف المشدد كثيرات من تقرأ الحرف المشدد اللي بعده اللي هي الأطا هنا اللم بتاع الشمس تقرأها تول أطا زي ما تقول أطامة تقرأها أطامة تول أطامة أو أطائفين هي وقعت في الاثنين خطأ لأن دي طائن وليس تاء ثم طاء الاتيان بالطا بالمشدد بالطاء الأولى تاء والثانية طاء لان هي ما جابتش المخرج ولا راعت صفة الاستعلاء ولا راعت راعة القصفات القوى الموجودة في الطاء بداية ويقع فيها خطأ اخر ان الاحرف التي قبلها تتأثر بيها زي الطاء طولي الطاء انت وقعت في الهمز حاولت الهمزة دلوقتي مع الطاء الى الاثنين وفقمتين طولي الطائفين الطائفين الطاء بتقولي كده ا هي ا ذنب المستفل لمستعلة اتنين مستعلة الطا الطا الطائفين أطا... يبقى ا رقيقة طا مفخمة مطبقة ثم طا مفتوحة ايضا مطبقة مستعلة خطأ اخر يقع فيه حرف اللي هو الطاء زي اللي هو انا بقرأ حرف طاء مكسور زي كان الطين طين انا لك ان لو جيت قرأتيها قرأتي الطين كده دلوقتي وقرأتي حسيتي خروج الطاء المكسورة تاء ولقيت وجدت فيه هنا هوى اللحنة والخطأ يقع قرأتها تاء خروج هوى معها تضاف الى هذه الخطأ وخروج النفس عند قراءة الطاء المكسورة يبقى بتقرايها طي بتقولي طي طي زي كلمة يستطيع يستطيع وتضاف لها كلمة طي. يستطيع طيع. ضع يدي كده من فاية كنت بتقول يستطيع لو وجدتي فيها في الماء اللي هي التاء. الطاء المكسورة دي قرأتها تاء وجدتي معها نفس اعرف ان انت قرأتيها لم تقرأيها الطاء انت بقرأتيها شطاء انت قرأتيها تاء بس تاء مفخمة يستطيع يستطيعون اذا راعي جدا وانت بتقرأي حرف المكسور انك بتقعي في في خطأ شديد بيحول الحرف الى حرف اخر اضعف زي حرف الطاء الذي يتحول الى تاء والتاء التي بها نفس فتحول ذلك الحرف الى يستطيعون حط ايدي كنت بتقرأي يستطيعون يستطيعون طيعون اسحبي الهواء نفسك اسحبي نفسك للداخل علشان حبي الهوى للداخل وقراءه بقوة علشان تطلع المادة قوية يستطيع طق بعدها هي قوية بها جهر والعين بها جهر والواو بها جهر والنون بها جهر اذا ليه بتخرجي نفس في دول كلهم مع إن كلهم اللي بتقرأ بتراوة بتقرأ برقة برقة حروف بشدة ركاكة الحروف دي بتقع في خطأ ان كل حروف اللي فيها اطباق أو فيها جهرى أو فيها قوة أو فيها شدة بتتحول الى صفات ضعيفة نتيجة قراءتها الضعيفة اذن وانا بقرأ كلمة مثلا الاطفال بلغ الاطفال ومنكم الحلم مثلا وانا بقرأ كلمة الاطفال البعض بيقرأها تقول الاطفال الاطفال, الاطفال, الاطفال, الاطفال الاطفال هي بتقع وما, وما على شكلها في القرآن ما شكلتها في القرآن هي بتقع, بتقع, بتقع مثلا في هذه الكلمة في حلقة الأمر في الطاء في عدم بيان قلقلتها حرف قوي لازم قلقلته تظهر وعدم بيان الإطباق أولا في الحرف قبل أن يقلقل يبقى الأط نيم لسانك على سقف حنكك نيم لسانك أنا بقول لك ما يقرب من واحد سنتي لازق فوق الأطفال الاطفال ال وهذه القلقلة ما تفصليش بين يعني ال... ال... وانت بتقولي ما تقوليش الاطفال لا افتحيه على طول في المخرج افتحيه بسرعة الاطفال عدم بيان القلقلة الخطأ فيها لصعوبتهم معهم طبعا المفروض اني اقع اني المفروض اني اراعي تماما الاعتناء ببيان قلقلتها وجهرها واطبقها حتى لا يضيع ذلك الحرف مهم حاجة في عرف الطاء يا بنات وضوح الطاء اللي, اللي هو الشيء اللي قلتي لك عليه ده اللي هو جزء من لسانك يلصق يلصق يقفل المخرج تماما اللي انا بقول لك يقرب من واحد سنتي عشان تلزقيه في سقف حنكت عشان تيجي الطاء مطبقة صحيح في سقف الحنك مش نقطة واحدة يعني وكذلك كما مايقولتي لك لما عندما قرأت معك كلمة مثلا آه اللي هي آه الطامة ذكرت هذه التنوين لها سابقا وقلت عدم اظهار المشدد فيها بعد نصول أو تقرأها بأعلى خطأ إما يقع الخطأ في الطامة في ثلاث أخطأ إما عدم إظهار المشدد تقول أطا تقول أطا تستعجل على الحرف المشدد مع أن كان لابد لها عند قراء ذلك الحرف المشدد أن تبين الأطباق في الساكن ثم الحرف المفتوح أطا أطا يقع الخطأ من عدم إظهار المشدد أنهم حرفين في الطامة يقع الخطأ فيها خطأ آخر عكس بقى الخطأ اللي اللي بتاع المشعر إظهار المشدد لا إظهار المشدد ما عمل سكت بين الح بين الحرفين الساكن وتحتله الطاء تدي زمن بتدي زمن بين الحرف الاول الساكن والحرف الثاني تقول الطاء الطاء تأقفل تدي زمن وهذا خطأ يقع حرف تاء خطأ ثالث في كلمة الطامة وكل حرف مشدد بالطاء الخطأ الثالث كما ذكر انه ذلك الحرف يؤتى به الحرفين دول اللي هما الطاءين يؤتى بالحرف الاول يؤتى بالحرف الاول تاء ثم الحرف الثاني طاء وهذا من اخطاء التلاوة ايضا ده بالنسبة يبقى خلي بالك ق ا ناخد دلوقتي حروف طرف اللسان تابع حروف طرف اللسان يا بنات هناخد حرف الذال والثاء والضاء حرف الطاء أولا قبل أن أنتقل إلى الثلاثة حروف الذال والثاء والضاء أي سؤال في حرف الطاء في قراءة حرف الطاء أتقننا حرف الطاء واحنا بنقرأ دلوقتي حرف الطاء كنا ماسكين معنا المراية عشان نراعي لو أتى بعد حرف الطاء أو قبل حرف الطاء حرف رقيق زي الطامة هذا رقيق إزاي ما ضيعش الحرف الأول بتاع الطامة الآ وتخنه او اني اقرأ الطاق المشددة ثم طاء وهذا خطأ او اني امر مر الكرام بسرعة جدا على المشدد فلا ابين المشدد فهمنا النقاط دي وقدرنا نطبقها يعني كنت بتتلو هذه الكلمات وراي عشان نطبق لو في اي خطأ يعني الاخت اللي بتقرأ الطامة بست حركات طبعا الطامة واحنا بنقرأها احنا اتقننا بالشكل ده دلوقتي حرف الطاء في حد من الموجودين من من الحاضرات أو من المستمعات من طالبات العلم بارك الله فيكم وجعلها لكم خطا للجنة يا رب العالمين صلّي لي ولكم يا بناتي أن تكون هذه الساعة المباركة يوم الجمعة لي ولكم في موازين الحسنات يا متعز الحسنات صلّا في هذا اليوم المبارك الذي هم باركون في الأرض ومبارك في السماء ربي سبحانه وتعالى أن تجعل هذه الس هذه السو الدقائق القليلة في موازين موازينكم يا رب العالمين أسأل الله أن نكون ممن انشغلنا بالله سبحانه وتعالى. وقت يهب يل يلها الناس أسأل ربي سبحانه وتعالى أن أكون نكون انشغلنا بالقرآن فنكون من أهل خاصته يا رب العالمين. أسأل الله لي ولكم قبول العمل. أسأل الله لي ولكم خلودا في الجنة يا رب العالمين. ننتقل يا إحبائي في خلاص حرف الطاء انتهينا من حرف الطاء الحمد لله فيش مشكلة في حرف الطاء عرفنا نعمل نعمل نأتي بالأصوات في حرف الطاء عرفنا نتغلب على صفات حرف الطاء بعد من الهمس واستعلاء أقصى استعلاء أقصى اللسان وأطواق بقية اللسان أي, أي محاذاة اللسان من في الحنك الأعلى حتى التصاقه في الجزء الأمامي واضح جدا هننتقل إلى حرف الذال والثاء والضاء و... واحنا بنقرأ إلتلأ ثلاثة حروف اللي هي الذال والثاء والضاء هنقول إن مخرج هذه الحروف ما بين ظهر طرف اللسان خلي بالك ظهر طرف اللسان واطراف الثنايا العليا يعني عايز اقولك انه انت بتقرأي الذال والثاء والضاء في يقول البعض العلماء انها تكون متعامدة مع اطراف الثنايا العليا متعامدة خلي بالك شانها يحصل خطأ دلوقتي شديد او بيحصل خطأ شديد جدا من بعض الناس اللي بتقرأ الذال ويتخرج لسانها برا التعامل ده يبقى جزء كبير من لسانها هباين برة يقع هنا الخطأ في الذال او في اي حرف من الاحرف عشان كده بيقولك طرف اللسان بيكون متعامد مع اطراف الثانية العليا دون ان يخرج شيء من طرفه الا الشيء اليسير وذلك في حالة الثاء لماذا في حالة الثاء بنات لماذا في حالة ليه في الثاء بيخرج الجزء اليسير كده في اللسان الثاء تتميز على فكرة عن الذال عن الذال والضاء بشيء يعني ايه هو فيها همس فيها خروج هوا فبسهلك اوي انت بتقولي ثا وخرج لسانك برة قليلا بيخرج مع الهواء كده التانين هتجدي نفسك لسانك على فكرة ولذلك في كتاب حق التلاوة في كتاب حق التلاوة هو يمكن الكتاب ده هتجدي انه مقسم الثلاث احرف دول الذال والثاء والضاء تأسيمه تانية هو ايلك ايه لك ايه الثاء تعمليها مع طرف اللسان يعني طرف لسانك مع تحسسي اطراف السنايه الجزء الجزء الطرفي في السنايه السنايه, يعني السناية اللي هما السنتين الاماميتين دول الجزء اللي هي اطراف السنايه طرف لسان مع اطراف السنايه وخلي بالك العليا خلي بالك انها العليا اطراف السنايه العليا يبقى عندك اطراف 1 المكان بحدد المكان 2 ثلاثة العليا وليست السفلى ولذلك بتقولي اللي بتقول ذا ذا وخبط لسانها في السناء العليا اقولك لك بنت اقولك انت مجبته لم تأتي بالمخرج لم تأتي بالذا ذا مفتوحة ولا تأتي من المخرج انها من اطراف السناء العليا, العليا. ولذلك هو بيقول مقسم تأسيمه في حق في كده في حق التلاو مقسم تأسيمه اخرى بيقول ان فعلا الثاء تخرج بطرف اللسان مع اولا بداية بتخرج من قطة زي ما قلت لك اللي هو جزء متعامد معاه وجايب اللي هي الذال فوقها بدرجة يعني قريبة اعلى شوية من طرف اللسان من طرف اللي هي اطراف السنية العليا فوق شوية برضو من اطراف السنية العليا لكن من الداخل فوق شوية يبقى ذال ذال والضاء جايبها من اعلى شوية وده بيسر جدا على فكرة للضاء اطباقها زي ما كنا بنعمل اطباق اطباق الطاء هني برضو اللسان على السنه العليه كده عشان نعمل اطباق الايه الله الله عشان تجيلك لك ضاء مستعله ولذلك هنا يقول هنا يقول بعض العلماء وجه الترتيب هنا الثاء فالذال فالضاء باعتبار ايه باعتبار قرب اللسان للخارج اللسان يقرب للخارج في الثاء اكتر منه من اختيهما ويقرب في الذال اكتر منه الضاء, الضاء اعلى شوية يبقى مقسمها كأنه مقسمها بالضبط كده تحت اثاء فوقها شوية الذال فوقها اكتر الضاء عشان تجيلك ميسرة او استعلها واطبقها يطبقوا لزيك شوف ابن الجذري لما ذكر هذه الحروف اللثوية يخرجها من قرب اللسة وليس منها قربها قال لك ايه بقى فيها قال لك والضاء والدال وثال العليا من طرفيهما يعني للثنايا العليا من أطراف الثنايا العليا. راعي الآت حبيبتي في الله إنه حرف ثاء مخرجه ظهر اللسان طرف ظهر طرف اللسان يعني أطراف الثنايا وأطراف الثنايا العليا. بضغط اللسان على طرف الثنيتين العلييتين. شوفي الصورة. ثاء ثاء ثاء. ادي فرصة وأنت بتقولي ثاء ان يخرج الهواء ويخرج صوتها. ويخرج رخاب الصوت الثاء يبقى ثاء وليست ثاء هي فيها الصفير خلي بالك هي فيها هواء ولكن مش صفير زي السين ثاء ثاء ثاء ثاء مستفلة اقصى لسان مش مستعلى ولذلك شوف الصوت بعيد شايف الحطة البيضة البيم شفاه الصوت بعيدة عن سقف الحنك اقصى لسان نازل ومنفتحه مفيش فيها اطباق زي الطاء اللي كان لازق الصوت بيمشي في جزء ضيق جدا قريب من سقف الحنك ملاصق تقريبا لسقف الحنك بالضبط كده ما انا قلت ان الثاء تخرج اكتر والذال اقل والطاء اقل والضاء اقل بكثير هذا صحيح الاخت اللي بتسأل هو ده نفس الكلام اللي بنقوله فعلا ان الثاء هتخرج طرف لسانك انما الاثنين التاني مش هتخرجي هتبقي في مناسقه مش هيخرج لان لو خرب وهيخرج معهم هوا خلي بالك فالتنين والذيك الذال ابعد زي ما انا شرحتها كده ابعد والظاء فوقها الذاء والذال مش يخرج لسانك فيهم عشان ما يخرجش معهم هوا الثاء ثاء ذال ضاء حتى انت يقرأيهم دلوقتي هتشعري بهذا الامر ثاء تحسي الثاء طرف في لسانك متعامد مع الثانية العليا جزء من لسانك بسيط باين اطلعي فوق قليلا فوق جوه فوق من جوه فوق من الثناء العليا من الداخل قولي ذا ذا ذا عشان يجيلك من غير هوا على فكرة الامر ده بيحبس الهوا في الزال وكذلك الظا الظا مستعل مطلق لكنه لا يجري فيه هوا يبقى ذا ذا ذا فوق فوق الزال يبقى ثا. ذا ذا ذا ذا ذا انتو ملحظين هنا لما وجاء واقرأ الظا بعمل اول الاطباق وبعد بجيب بعد كده الحرف. بقول ذا وانا بقرأ اللي هي الحرف لازم اراعي ان هو بالنسبة لحرف الثاء مرقق اللقب من الحروف الاثوية اللي هي اللي هو قلت لك انها بالقرب من الاثب تخرج امثلة ثوابة ثوابة حط يديك امامك عشان نشوف الهواء ثوابة يارثني إثما إثما إثناني أثقلت أثقلت جر الصوت والنفس اف قالت ما تستعجليش على ما تقولش اف قالت قولي اف قالت اف قالت جري الصوت وجر النفس فيها لأن الحرف ده بيجري صوته في همس بيجري بيجري الهوا بيخرج معاه هوا وبيجري الصوت عشان كده بقول اف بدي زمن زمن طويل طبعا اف قالت اقريها معايا قولي اف قالت قولي اثنان اج زمن للثاء اثناني ما تقوليش اثنان ما تستعجليش على قراءك الثاء عشان يخرج منها يجري فيها, يجري فيها صوت ذلك الحرف ولذلك لما باجي اقرأ حرف الثاء وجربه واقرأه مفتوح مثلا اراعي جدا ان الحرف ده من الاحرف اللي بتميل مني جدا بعض الناس بتقرأه بايمالة شديدة تقول مثلا ايه ثا واثا ثا ثا خطأ ليه بتقولي ثا هاتي يا بنت الثاء بدون اي صوت للكسر او اي صوت لصو... للحرف نازل في الفك السفلي هي ثا صوت متصاعد لأعلى يبقى ثا و ثا فتحة ثا ثا فتحة ثا اذا هو مع لسانك طرف لسانك مع اطراف السنية العليا ليه بتنزل صوته في الفك السفلي اللي بتقوليه ثا هو ثا ثا ثا وابا كلمة دي كلها ممكن تميل منك مجرد ما تميل الثا على فكرة ايه فيها كل الأحرف اللي بعدها لا الواو ولا المد ولا الباء ولا المد هتأتي سليمة اقرأيه معايا وبصي للمراية اللي في ايديكي ويقرأيه معايا هدي الصوت اللي اعلى ومسيكي فككي السفلي وارفعي العلوي عشان تحركيه شويه لفوق عشان يتصاعد الصوت اللي اللي اعلى وافتحي حلقك وقولي ثاوا ثا ثاوا با لما جي اجي اجيبها مفتوحة زي كلمة ثامود ثامود ثامود جري الصوت وجري الهواء افتحي الصوت عليي صعادي الصوت لأعلى قولي ثامود ثامود ثامود ثا فتحة ثا افتحيها ما تختلسيش الفتحة ما تقولي ثامود قولي ثامود ثامود ثامو افتحي الحرف المفتوح اديله زمنه يا بنتي وصعادي صوتي لأعلى وافتحي بنت فكاكي من الداخل وخلي حرف الثاء وسطا اللي هو ثا واللي هو فا هو ثا ثا فتح ثا سا. ثامود وكذلك ثمنة افتح الثاء ما تقولي ثمنا ما تختلجش فتح الثاء قولي ثمنا ثا ما نا ثمنا ثمان وكذلك ثمر ثمرة ثا ما ر ثمر, ثمر. ثمر. ثاما ره اتمي فتحة الثاء اللي بيحصل انت بتختلص فتحة الثاء على الحرف الذي يليها تبقي مستعجلة على قرأتها اقرأي الثاء وخلي صوتها لاعلى بدون إمالة بدون امالة وانت بتقرأيها قولي معايا ثاما ثاما اقرأي معايا ثاما ره ثاما ره ثاما ثاما ثاء طلع لسانك عند الثناء العليا اخباطي طرف لسانك برؤوس الثناء العليا طرف الثناء العليا يعني الجزء اللي انت طايله من بره ده ثا طرف لسانك مش كبير ما تطلعيش جزء كبير ما تقوليش جزء من لسانك ما يخرجش كبير بره ابدا قليل جدا من لسانك ما يخرج فيه عندك رائط حرف الث يبقى وإحنا بنقرأها تقول ثا مرتوحة وكذلك إذا ضمتيها تقولي ثلة من الأولين ثل ضمي قولي ثل ثلاث ثلاث ثلاث من الأولين يبقى ثلاث ثو بعض الناس تقرأها ثو ثو خلي صوتها أمامك تماما وأتمي ضمتها احكمي الضمة ولي ثلاث من الأولين ثلاث من الأولين وكذلك كلمة ثعبان ثعبان ضمي ضمي ثاء ومع ضمتها خرج الهواء حط إيدك امام ثاء وقولي ثعبان ثعبان خرج الهواء ثعبان ثول ثول عندك ثائينهم اقرأيها ثاء مضمومة وثاء مفتوحة اقرأيها مرتين مع بعض وإياك والإملاء في الثاء الثانية قولي ثول ثاء اقرأيها إياك قولي ثول ثاء ثاء خطأ ثاء ف ثولتا فتحة لفوق وكذلك اذا اتت مكسوره وانت بتقراي ثقالا في فيقا هاتي الهوا فيقالا ثيابهم ثيابهم ما تكتميش صوتك ولا يكتمي نفسك ولا تلزقي لسانك جدا في سقف في السناه العليا عشان تسهلي ده عشان يسهلك ده خروج النفس في حرف اللي هو الثاء ما زلنا في أخطاء نتابع أخطاء حرف الثاء يجب أن همسها لאלها تشبه بالذال لأن الذال ما فيهاش همس ولذلك زال كنت أقولي أثقال مع أثقالهم ما تكتميش لسانك في في الثناء العلوي تقولي أثقالهم كأنك بتقرأ إثاء أو بتقرأ دال أث أث بتجري أثقال مع أث... قاليهم اقرايها وطولي صوتها واعطيلي صوتها اس قالا اف قاليهم اف قالها بيني فيها جريان النفس وجريان الصوت مع عدم خروج الصفير مش آ... من بعد ما نسول أث بتحولها لسين على فكرة إذا وقع بعدها ألف أو حرف استعلاء وجب ترقيقها لو كان بعدها ألف وانت بتقولي مثلا إيه؟ بعدها حرف مستعلاء وفي ما زي كلمة إيه؟ تثقف مثلا كلمة زي أثقلاني أثقلاني أو تثقفنهم أثقلاني أثا مش أثقلاني أثا ما تحاوليش حرف الهمزة إلى المفقم أثا إلى المفقم اقرأ الهمزة لوحدها أثا والثائج ديها زبان طويل الثاقلان الثاقلان وكذلك في كلمات مثلا شهاب ثاقب شهاب شهاب ثاقب بعد ما اجيب الغنة ما تخليهاش بعد الغنة فيها شهاب ما تقوليش شهاب ثاقب شهاب ثاقب ثا صا. شهاب ثاقب شهاب ثاقب طال الله يبثاء لي فوق ويكي تقوليها صا فا. ثاقب ثا فا فتح ثا مد طبيعي ثاقب ثاقب شيهاق قسر معدي كل حرف في حقه من الكس والفتح والضم والمخرج شهاب ثاقب شهاب ثاقب ثاقب إذا تكررت وجب بيان هذا الحرف لشدة الضياع تكرارها يعني نحو كلمة ثالث ثلاثة شوفي كم حرف ثلاثة في الكلمة ثالث حرفين في الأول وحرفين في الآخر اقرأ معايا الكلمة دي لأن الكلمة دي ممكن تقع في أخطاء كتير جدا فيها ثا ثتحة ثا بعدها مد ثا سا... ثالث سا... لي... سا... ليسو... اياك تميلي علشان الحرف المكسور اللي بعد المد احذري من الحرف المكسور اللي بعد ثالث سا... احذري من كسرة اللام فبتميلي بسرعة على الثاء بتقولي ثالث سا... ثالث سا... هي ثا سا... افتحي سا... افتحي من الداخل افتحي بين فكيك افتحي باينة روسك اللي بتاع العقل الموجوده في الداخل بتاع حلقك جري صوت المد رخو رخو المد رخو ثا والفوق صوت متصعب لاعلى ثاليث ثلاثة اقرأها معايا ثاليث مثا ثا بصي للمراية وانتي بس كالمراية فك اياك فكك الصوف لي ينزل ويبيان انه اكتر من العلوي ثاليث الصوت كله جاي من الداخل بعد المخرج ثالث ثلاثة من ثلاثة ثه حتى السائل الأخير ممكن تقع فيها في إمالة ثه خطأ ثه ثه ثالث ثلاثة اقرأيها مرة ثانية ثالث ثلاثة اتقنيها ثالث ثلا ثه على بعضها ثالث ثلاثة ويكتف خميها وتقولي ثالث سا ثالثة خطأ هي وسطا لا برص ولا ثواب لا هي ثا ولا هي ثا هي ثالث ثالثة ثالث علشان ما نقعش في قراءة اخرى ثالث ثلاثة او ما تقوليهاش ما تضغط اتم أتم جدا في ثالث ثالث بين الدم الأولى وإلا هتروحي لرواية الإمام السوسي في قراءة الإمام ابن ايه الإمام إيه الإمام, إيه الإمام ايه أبو عمري البصري تروحي يعني في قراءة تانية غير القراءة اللي انت بتقرأ بيها وتبقى كده خلط عن في الروايات وذلك الأمر منهي عنه إذا وضحي التشكيل ثالثو ثا من الخطأ برضو أيضا عند نطق هذه الحروف خروج طرف اللسان خارج أطراف السنان العليا خروج طوي يعني مبالغ فيه مبالغ فيه لا يبالغ في قراءته مفروض إنه يحادي طرف لسانك طرف السنايا العليا خلي بالك من المسألة أنا أبغى أشوف لسانك لأنه محازي مش بشوف لسانك لأنه نصف لسانك طلع برا عض على لسانك ب من فوق وتحت تقول F خطأ بعض لما قلناه قولي تروح مسك لسانها من الطع من الس من السنايا العليا والسنايا السفلى وتروح ضغط عليهم بالاتنين تقول F ليه الضغط بالاتنين إذا كان هو طرف لسانك مع طرف السنايا العليا ما فيش للصفلة علاقة أبدا يبقى أث أث أث والصفلة محررة الصفلة محررة ما ليش علاقة أبدا بهذا الأمر يبقى وإحنا بنقرأ كلمة مثلا إيه يارثوني أتمي اقرأيها معايا يارثوني يك تختاري ضمتها ما تقولش يارثوني يارثوني ثو ثو هي ثو ثو يارثوني افتح الفاء افتح الياء يارثوني يارثوني واكثري بعد كده بعد الثاء النون اتم الحركات اختلاف الحركات سبب وقوع الخطا تولي الحركات هو سبب وقوع الخطا اختلاس حركة الثاء الخطا هو نفس اللحن يعني اتمام مراعاة الضمة وكل مخرج اخراج كل حرف من مخرج الصحيح هو ده الصحيح ومثلا ايه يسأله حثيثة حثيثة خلي بالك بعض الناس تقول يسأله حثيثة حثيثة تكس... تل... الثاء الاولى تجيبها بين يعني ما بتجيبهاش مكسوره تجيبها وسط حثي ثي ثي هي في حثي حثي يا دوب تعملي خفه بطرف لسانك وتروحي كسره حثيثه وتروحي فتحه الثاني فوق ما تعرضيش ما تفتحيش بقك لفاهك للجنبين تقولي حثيثا ثا ثا ت حثيثه اقرايها معايا حثيثا وهات المادة حركتين حاثثة وإياكي وانت بتقرأي المادة ميل منك لأسفل ثا ثا صح ثا وانت بتقرأيها عدم اتمام كسر اللي هي الثاء وأيضا عدم إعطاء فتحة كاملة في الثاء الثانية فتصبح الخطأ الثاني أن الحرف ممال حرف الثاء الثاني ممال يبقى وأنا بقرأ الثاء الثانية ثا هنا عندي خطأين في ثاين الأولى المكسورة عدم اتمام كسرتها والثاء الثانية المفتوحة عدم اتمام فتحتها لأعلى فتصبح ممالة يبقى عدم اتمام كسرها في الأولى وعدم اعطاء الثانية الفتحة الصحيحة فتصبح حرف ممال زي كلمة أثاثة وأنا بكتب مثلا أثاثة أثاثة بالنسبة للأولى خلي بالك انت تأثرت بالكسر بتاع الأولى فجيت في الثاء الثانية في حفيثة اتأثرت بالكسر مازال عندك في وقك صوت الكسر فقلت حفيثة صوته تحت عشان كده تأثرت بيها تأثرت بالكسر السابق أثاثة ممكن أقع هنا في خطأ الإمالة في الثاء الأولى والثاء الثانية كما سبق في ثاء بتاع حفيثة المبالغة في شدة الترقيطولية آثا ثا اقرأيها معايا أفا سا أفا سا والمد يبقى آ ثا ثا آ ثا ثا والمادي بآ الماد اللي بعد الثا يبقى آ مش ا آ صوته متزايد لأعلى تقرأ آثا وانت بتقرأي مثلا ايه كلمة كلمة ثماكثا بتقولي فماكث تكتب برضو مع اثاثا فاماكا ثا ثا الصوت فاماكا لانك ما جبتيش الفتحة صح فاماكا ثا ثا قرأتي الثاء شدة رقة فاصبحت الثاء شدة رقة فاصبحت برسم بقت شدة بياض يعني فاصبحت ممالة او مقللة المبالغ في ترقيقها يؤدي إلى ذلك في كلمة أثاثة وكلمة فماكثة وكل ما على شكلتها في القرآن. ما زلنا في أخطاء الثاء كلمة مثلا وأنا بقول ميثاق قم. تأصلك بالمي بالمي المكسور للأبلي الثاء أو تأصلك بالقاف اللي بعدها نقع في في خطأين في ميثاق قم. إما إني بفخم الثاء أقول ميثاق قم ثاق اتأثر بالقاف او اتأثر بالحرف الذي قبلها فاقرأ ميثاقكم لاثنين غلط لان انتي التفخيم خطأ وشدة الترقيق خطأ صاح ان قبلها مكسور او قبلها ياء لكن المفروض ان الياء دي إن بعد كده بعد الياء تطلعي لي على فوق عشان الثاء مفتوحة ميثا ميثا متقوليش مي ميثاقاكم ميثاقاكم التفخيم او الترقيق الاثنين ترع لا شدة التفخيم ولا الترقيق تأصرا بالحرف الذي قبلها او الحرف الذي بعدها حتى يكون التفخيم أو التفخيم فيها خطأ وكذلك وبث فيها من كل دابة بعض الناس تأتي في الحرف المشدد اللي موجود فيها تقرأ وبث فيها وبث فيها كأنها تأ كصوت التاء تقول وبث فيها المفروض وبث ففيها. وَبَثَ فِيْهَا اديها صوت سائل تائل وَبَثَ فِيْهَا ما تكرهاش تاء مش وَبَثَ فِيْهَا بَثَ فيها. فِيْهَا كأنها تاء كأنها صوت التاء هذا خطأ عدم مراعاة المخرج أو رخاوة أو صوت الحرف نفسه يؤدي إلى الوقوع في ذلك الخطأ الأسبوع القادم إن شاء الله يا بنات هننتقل إلى الحرفين الذال ثم الضاء وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمني ويعلمكم ويزيدنا جميعا علما يا رب العالمين هل في أي سؤال في هذا الحرف الثاء ومخرج الثاء وخروج اللسان بدون مبالغة في خروج في حرف الثاء مع تعامد طرف الثانيك تعامل طرف الثانيك رأي وحط ميتخط تحت الثناية العليا لأن البعض بيقع فيه عندما يقرأ, يقرأ حرف الثاء بإطباق الثناية العليا والسفلة على الثاء تقول أف وتروح أفلة بالاثنين الصح أف فوق صوتها مع السناية العليا أسأل الله سبحانه وتعالى إن كان خير فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يغفر لنا أجمعين اللهم هب المسيئين من المحسنين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا يا ربي من ورثة الجنة النعيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين وهدنا لسبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحة ما ظهر منها وظهر من وبارك لنا في أسمائنا وفي أبصارنا وفي أوقاتنا وفي قلوبنا وفي ذرياتنا وتب علينا إنك أنت الطاب الرحيم واجعلنا يا رب شاكرين لنعمك مسنيين عليها مسنيين عليها قابلين لها وأتم علينا النعم واصرف عنا النقم ووجنبنا المنكرات الأخلاقي والأهواء والأعمال والأدواء يا رب العالمين وحاسبنا يا رب حسابا يسيرا اللهم عنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة النعيم اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك موسى صل الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك يا ربي أن تجعلنا في كل أوقاتنا لك ذكرين لك شكارين لك مطوعين لك أوهين لك منيبين لك منيبين لك منيبين رب تقبل ثوبتنا وأجب دعوتنا وسدد أرسنتنا ويم من كتابنا ويسر حسابنا وبيض جوهانا يوم العرض عليك يا رب العالمين ولا تخزينا يوم يبعثون يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله في قلب سليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهلي وصحبه وسلم تفتيما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا كثيرا للحسن استماعكم أسأل الله ربي أن ينفعني وإياكم يا رب العالمين بهذا العمل وإن شاء الله نتابع بعد ذلك بإذن الله تصحيح القراءة هنتابع تصحيح القراءة إن شاء الله على الثانية عشان يبقى فيها اثنين الث بإذن الله نبتدي البنات اللي هم بقرأوش الأسبوع الماضي نبتدي بيهم إن شاء الله بإذن الله في أي سؤال يا بناتي لحد الآن أو في أي حد مش عارف لسه يقرأ أو مش عارف يزبط الأحرف السابقة في بعضكم مش عارف يحرق يعني في البعض مش عارف لسه يقرأ لسه عنده إمالة في حد لسه عنده إمالة مش فهمة جزء التعامد يا بنتي التعامد ده بيجي إزاي تحسسي بأيديك بصبعك بصبعك طرف السناء العلي يعني السنتين اللي قدامانين فوق دول فوق اول سنتين الكبار اللي قدامك كده الطرف بتاعهم الحفة بتاعتهم دي طلعي لسانك اللي زاي فيهم هو ده التعامد يا بنتي فا فهمت حبيبتي بتخليط الجين بالشين عمر الجين ما يتخلط بالشين الاخت اللي اسمها نوها الزيات بتخلطي الجين بالشين يا نوها الاخت اللي كانت بتسأل عن التعامد فهمتي فهمتي مع الأخت اللي كانت تسأل عن التعامد مع اللي هي طرف السنيك مع الثنايا العليا طلع السنيك إخبوتي ممتد كده مع السنتين طرف الثنايا العليا فهمتي بقى حبيبتي اللي سألتني السؤال ده مع اللي فوق فقط يا بنت ده انا بعيد وزيد مع اللي فوق فقط فقط مع اطراف الثنايا العليا فقط ولذلك هم كده في البيت بيجب جيبهم لك كذا مع اطراف الثنايا العليا بارك الله فيكي. الأخت تانية اللي مشاع اللي بتقولي أنا بخلط بينه الجيم والشين. حبيبتي لا يخلط بين الجيم والشين أبداً لسبب. الجيم لو كنت راجعة الدرس السابق وحضرتي مع وعاتي وعرفتي المخرج بس الأول للمخرج. الجيم وصل لثاني بزنقف ثانية في حنكه. شوفي إخفاتي أهو. قولي أد الزئي الزئي الأول. قولي أد أد قولي معايا. قولي معايا حبيبتي لزقه دي ملزقه أج الشينا هم ما بيتزق فوق أبدا بتسحبي صحيح لسانك وتقولي أش أش أش الجيم أول حاجة هاتي لي لسانك لسانك نفسه اخبطيه كأنك بتدي لسانك خبطك لسقف حانك خبطه اخبطيه لي اخبطي لسانك في سقف حانك الأخت اللي اسمها ايه الأخت اللي هي الاخت اللي كانت مش عارفة تجيب الفرق بين الشين والجيم مين من نوها نوها ازايات بتخليتي بين الشين نوها خليك معايا رفعتي لسانك اخبطيه في سقف الحنك قولي اج وقفي شوية قولي اج وقفي شوية عند الجيم فوق اج الزئي طرف لسانك وسط لسانك قريب من الطرف كده اخبطي فوق اج حجه حجه. عملتي كده ينوها طيب هنجيب خلاص يبقى يقرأ حجة لازم اخبط الخفطة اللي فوق دي حجة خلاص هاتيني بقى الشين ما فيش الخفطة دي خالص قريب صح من فوق والثمانية موجودة كده مع الحنك الاعلى لكن ما بيتزقش خالص بيقول اش ما بيوصلش اش عملتي معايا كده انتي معايا ينوها جربتي يا نهى الاخت نهى اللي هي مش قادرة تميز بين الجيم والشين معايا فهمتي يا نهى قدرتي تصلحي دلوقتي نهى تجاوب عليها الاول انا صلحت صلحت الجيم طيب نهى اكتبي لي ان انت صلحت عرفتي تصلح الجيم الحمد لله هاتي الاخت اللي مش عارفة تجيب القاف مشكلة في القاف المكسورة القاف المكسورة للاخت هناء سعيد الاخت هناء سعيد بص حبيبتي بصي هناء المفروض ان انت يا بنت لما بجيب القاف انت حدديلي مكان مقرجها اولا حدديلي مكان مقرجها اولا ورا ورا خالص خالص هناك عند اللو يعني بعد دروس العقل ورا بس فوق بس فوق خلي خليبات لانه حرف مستعلق يبقى فوق بس في الاخر شاولي بصبعك على اقصى زورك كده وقولي قي قي رجع ورا وقولي معايا قي انت لو لاحظتي هناء الاخت هناء جربي معايا خلي بالك ان احنا دلوقتي وصلنا الوراء المكان عند اللها عند اللها لو قربت شوية تبقى كاف انا بقولك عند اللها عشان بقاف قولي بعد كده وشاولي بصبعك عند زورك قولي قي قي ما ترفعيش لفوق اولا ابدا إنزل على طول على الكأس أولي قي قي زبطيها يا هناء زبطي القاف حبيبتي عملتي زي ما قلتلك وزبطي القاف الحمد لله زبطي القاف الحمد لله يا هناء مش بتحاولي حاولي دلوقتي معايا أنا بقولك يا بنت تخيلي اللها وهاتي لي اقصى زورك عند أقصى, اقصى لسانك هناك شوري مكان التحام ادقني مع الرقبة شوري بصباعك كده وهاتي من عند المكان ده القي قولي قي. قي قي وحس ان عضلات بطنك بتتشد معاك قولي قي. عضلات بطنك بتتشد معاك قي قي كده في عضلات بطنك تقول ايه انا اقوم بما ايه لا أعلم إذا كان أنا أقوم بما قلتي هنا نعم وصلت لل للقراءة الصحيحة ولا لسه يا هنا اكتب يا بنتي اكتب من فضلك قي قي بتحس وأنت بتقرايها إن في عضلات بطنك بتشد معاكي ماشي الحمد لله خلاص يا بنات ان شاء الله كده تاخدوا راحة ولا ندخل بقى بعد كده ناخد راحة ان شاء الله خمس دقايق كده بإذن الله وندخل بعد كده البنات اللي عايزين يصلحوا تلويتهم تلاوتهم وهنبتدي بالبنات اللي انا ما قلت لهم عندكم اخطاء وقلت لهم الاخطاء ايه وقلت لهم ظبطوا الاخطاء مع معلمتكم وتعالوا لي بعد كده في الاسبوع القادم ان شاء الله فعايزه اشوف ان شاء الله البنات اللي عندهم اخطاء وابتدي بيهم عشان اشوفوا ظبطوا الاخطاء مع معلماتهم ولا لا جزاكم الله خيرا استودعكم الله لقاءنا الاسبوع القادم ان شاء الله ولنا لقاء مع الاخوات اللي هتصلح ان شاء الله وسبحانك اللهم بحمدك الله وحمدك اشهر الله الى انت استغفرك واعتوب اليك الاختة انيسة حاضر ناصر من الجزائر بارك الله فيك انيسة واهلا بك ومرحبا حبيبتي وان شاء الله باذن الله اسمعك حاضر باذن الله ما تستطيعش دخول الغرفة ليه طيب معاك المشرفة هتقولك حملي البرنامج الغرفة الأخرى دخلت الغرفة الأخرى خلاص دخلت خلاص تخير إن شاء الله بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته